لا اله الا هو عليه توكلت واليه متب ولو ان قرانا سجرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا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 إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ وَلَقَدُ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُضِلَّكُمْ أَوْ يُهْدِيَكُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ